إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فزقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 والله خلقكم من تراب ثم من طفّة ثم جعلكم أزواج ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أثث ولا تضع إلا بعلم وما يعمّر من عم مَرِن وَلا يُنْقَصُ مِنْهُ مَرَّهُ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابٌ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 إِنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ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 مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء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 ليؤفِّيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إن هو غفور شكور والذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ الْحَقَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إن الله بعباده بصير ثم أورثنا الكتاب الذين مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجد كل كفور وهم يسترخون فيها وهم يسترخون فينا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجا أقوم فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات السدور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 فَلَن تَجِدَ لِسِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسِنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا